آه آه آه أخي, <أخي>, <أخي> أن تحن <حر> وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيروك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشريك في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرموقنا من بعيد ترى الفجر يرموقنا من بعيد تخيط سرت من يديك الدماء أبت أن تشلها بقيد الإماء سترفع قربانها مخضبة بوسام القلود أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عنك هليك السلاح فمن للضحايا يواس الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواس غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيه رؤوس الأفاعي إلى أن تبين سأثار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأناام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين أخير لأنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا ميت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وإني على ثقة من طريق إلى الله رب السماوات والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإنني أمين لعهد الوثيق فإنني أمين لعهد الوثيق أخي فانظلا تنسفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفتها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء فلصنا بطيرا مهيدل جناح ولن نستذل ولا نستباح واني لاسمع صوت الضما قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح اخي انضرب الدموع وبلل تقبر بها في خشوع فأوخد لهم من عرفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجذ تليد أخي إن نلقى أحبابنا فرضت ربي أعدت لنا وأضيّارها رفرفت حولنا. فطوبالنا في ديار الخلود في ديار الخلود أذي أنت حر وراء السدود أذي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد <.wie> Ah ha ha ha ha